أرآه استغنى إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرجع أرأيت الذي ينهى عبدا إِذَا صلى أرأيت إن كان على الهدى أَوْ أَمَرَ بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى أَلَمْ يَعْلَمْ بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصيه ناصيه كاذبه خاطئه فليدع ناديا سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب